باب ما جاء في المصورين هذا هو الباب الحادي والستون باب ما جاء في المصورين مناسبة الباب لكتاب التوحيد لما كان التصوير وسيلة للشرك المضاد للتوحيد ناسب أن يعقد المصنف هذا الباب لبيان تحريمه وما ورد فيه من الوعيد الشديد ثم علاقة بين الشرك وبين تصويره ولذلك عقد المصنف هذا الباب لبيان الوعيد الشديد المترتب على هذا النوع فقوله باب ما جاء في المصورين أي من الوعيد الشديد فالإذن ليس فيه إطلاق من المصنف رحمه الله تعالى لأن الحكم هنا غير محتمل ليس إلا, إلا التحريم فالإذن باب ما جاء في المصورين مر معنا بعض تراجم التي يطلق فيها المصنف رحمه الله تعالى من أجل التردد بكون الحكم يحتمل الجواز ويحتمل التحريم ولكن هذا الباب النظر فيه من جهتي أنه تمرين الليل الطالب بمعنى أنه ينظر في الأدلة المذكورة فيسنبط الحكم الشرعي وهو التحريم والوعيد الشديد فيعلم أن هذه ترجمة خاصة فليست مطلقة بمعنى أن الحكم يحتمل النوعين إذن باب ما جاء في المصورين أي من الوعيد الشديد وليس ثم شيء آخر البتة. التصوير كله محرم وكله مشدد فيه كما يأتي في الحديث الواردة باب ما في المصورين من الوعيد الشديد للمضاهات بخلق الله تعالى لأن علة تحريم هنا هي المضاهة كما سيأتي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بل هو منشأ الوثنية كما مر معنا في أول ما نشأ الشرك في قوم نوح فدخل عليهم الشرك من هذا الباب مات الصالحون فصور لهم تمثيل إلى, إلى آخره إذن الصور كانت هي الوسيلة التي دخل بها إبليس على هؤلاء فالتصوير فيه خلق وإبداع يكون المصور به مضاهيا ومشاركا لله تعالى في ذلك الخلق والإبداع ولا يشترط فيه القصد لأن الحكم إذا علق بعلة حينئذ يوجد الحكم بوجود العلة ولو لم يقصد ولو لم يقصد فمتى ما كانت فمتى ما وردت تصوير وردت تحريم وكذلك وجدت المضاهة يعني مشابهة بخلق الله تعالى هل قصد أو لم يقصد نقول لا عبرة به بالقصد البتة كما هو الشأن في مشابهة أهل الكفر من تشبه بقوم فهو فهو منهم حينئذ متى ما وجدت المشابهة فتم الحكم هل قصد أو لم يقصد نقول لا عبرة بالمقاصد لا عبرة بالمقاصد البت بل ولو لم يقصد فالحكم ثابت كذلك كل مصور حينئذ نقول هو مضاهم بفعله ومدعي من مع الله تعالى في الخلق والإبداع والتكوين والإيجاد والخلق قصد أو لم يقصد نقول الحكم اعتبر واحدا وقوله المصورين جمع مصور وهو فاعل الصورة فاعل الصورة يعني فاعل التصوير صور يصور فهو مصور عنيذن هو فاعل التصوير التصوير مشتق من من الصورة قال في القاموس الصورة بالضم الشكل معرفة الصورة التي علق بها الحكم الشرعي مرده إلى إلى اللغة يعني ليس تم حقيقة شرعية تدل على أن المراد بالصورة كذا وكذا عنيذن كل ما سمي صورة فالحكم داخل في الوعيد الشديد الآتي من من الأحاديث فصورة في اللغة صورة بضم الصاد شكله, شكله يجمع على صور وصور كعنب وقد صوره فتصوره هذا المشهور في لسان عرب ومر معنا تفصيل هذه المسألة فيما يتعلق به تصوير الفوتوغرافي وأنواع ذلك في شرح الزاد المطول ولن نعرج عليه هنا لكن المراد هنا أن التصوير المراد به فعل المراد به فعل الفاعل الذي هو ماذا الذي هو إحداث الشكل الذي يكون مماثلاً للحيوان بمعنى أنه يفعل فعلاً يكون نتيجته أنه ذا روح ولذلك معنى الصورة هي هي الشكل وتستعمل الصورة بمعنى النوع والصفة إذن التصوير نقول هذا المراد به فعل التصوير الذي هو المعنى المصدري كتلفظ مراد به فعل اللفظ وإخراجه وكذلك الذي معنا ذكر المصنف خمسة أحاديث تحت الترجمة فقال رحمه الله تعالى عن أبيه ريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إذا هذا حديث قدسي ومن أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرا أخرجاه, أخرجاه في, في الصحيحين قوله قال الله تعالى هذا حديث قدسي يعني رفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الباري جل وعلا وأسنده إليه وأضاف القول لله تعالى منئذ يأتي القول الراجح المسألة أن الحديث القدسي قولا لفظا ومعنا هو من الله تعالى لأن القول مراد به اللفظ الدال على معنى إذا نجمع بين الأمرين اللفظ والمعنى والقول بأن المعنى من الله تعالى واللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم هذا ينافي الظاهر ينافي ينافي الظاهر لأن الظاهر هنا الإسناد قال الله إذن الله تعالى قائل تلفظ بهذا الكلام كونه لم يحفظ كونه تسقط بعض الألفاظ كونه قد يأتي الضعيف فيروي الموضوع حينئذ يقول هذا لا يلزم منه أن يكون قولا منسوبا إلى الباري جل وعلا وإنما نفرق بينه وبين القرآن بكون القرآن محفوظا عن الزيادة وكذلك عن النقصان والحديث القدسي ليس محفوظا حينئذ الفرق ثابت بينهما قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق أي لا أحد أظلم منه ومن أظلم ممن ذهب أي لا أحد لا شخص أظلم منه فإن الله تعالى له الخلق والأمر وهو رب كل شيء ومليكه وهو خالق كل شيء وهو الذي صور جميع المخلوقات على غير مثال سابق وهذا هو معنى الإبداع صور جميع المخلوقات يعني شكلها خلقها على غير مثال سابق وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة كما قال تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفدة قليلا ما تشكرون فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة يعني من حيوان على جهة ما كان ذا ذا روح حينئذ لما صور وشكل ذلك الإنسان أو, أو تلك الصورة على شكل إنسان أو بهيمة صار مضاهيا لخلق الله يعني مشابها بفعله فعل الله تعالى فصار لا أظلم منه فكان أشد الناس عذابا يوم القيامة إذا بفعله صار ماذا صار مظاهيا ومشابها ومشاركا لله تعالى في الخلق والإيجاد وهذا الفعل إنما يكون من من البارز جل وعلا ومن أسمائه المصور ومن أسمائه جل وعلا المصود. قوله ومن أظلم من هذه المصفة والمراد منه النفي كما مر معنا مرارا أي لا أحد أظلم وهو أبلغ من النفي الصريح المحض لأنه يكون مشربا مع التحدي والتعجيز وهذه الصيغة تستعمل كثيرا من الكتاب والسنة وقوله ومن أظلم ممن ذهب ممن من الذي إذا ممن من هذه موصولة وإذا كانت موصولة حينئذ تعمه حينئذ تكون من صيق العموم وذهب ما من الذهاب وهو المضي يقال ذهب بالشيء وأذهبه ذهب بالشيء يعني تعدى بدون همزة وأذهبه يعني تعدى بالهمزة ويستعمل ذلك في الأعيان والمعاني الذهاب يستعمل في الأعيان وفي المعاني كما مر معنا ولعله في هذا الباب أيضا باب ما جاء في المصورين ما جاء قلنا المجيء الأصل فيه لاستعمال حسي لكن يستعمل في هذا النوع ماذا باب المجاز أو إن شيء تقول في المعاني في المعقولات إذا كان كذلك فلا يعترض بكون المجيء إنما يكون لأي شيء يقول لمن يتأتى منه المجيء الحسي بمعنى الأجسام لي للأجسام واصل المعاني هذا خلاف الأصلين الذهاب يستعمل في الأعيان ويستعمل في في المعاني فهو كالمجين سواء قلت أنه مجاز قلت إنه مجاز أو, أو لا إذا يستعمل ذلك في الأعيان والمعاني قال الله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي فلما ذهب عن إبراهيم الروع فلا تذهب نفسك عليهم حسرات هذا منهما هو في الأعيان ومنهما هو في المعاني. إذن ممن ذهب يخلق يعني ممن مضى يخلق إذن شرع في في أمر ما يخلق كخلقي ممن ذهب يخلق كخلقي الجملة هذه حال من فاعل ذهب حال من فاعل ذهب ذهب هو كذلك قلنا من هذه للعموم حين عاد الضمير على لفظ من للعموم بمعنى ماذا؟ أن تحتها أفراد. ما قال ممن ذهبوا يخلقون؟ قال ممن ذهب. إذا الضمير عود إلى من؟ فأفراده. اعتبار لفظ من. باعتبار لفظ من. لو راع المعنى قال ممن ذهبوا بالواو يخلقون كخلقي. يعني نقول رد الضمير لا إلى المعنى. لكن لما قال ذهب بالإفراد علمنا أنه راع راع اللفظ. إذن الجملة تعتبر حالا إعرابها يخلق كخلق يخلق هو كذلك الضمير باعتبار من فأفرده والجملة في محل نصب حال ذهب خالقا خالقا كخلقي مثل خلقي فالكاف حينئذ تكون لي للتشبيه الخلق في اللغة التقدير قال زهير ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري بعض القوم يخلق ثم لا لا يفري ولا أنت تفري يعني تنفذ ما خلقته يعني ما قدرته ولا أنت تفري يعني تنفذ ما خلقته أي ما قدرته وبعض القوم يخلق يقدر في نفسه ثم لا يفري يعني لا لا ينافس أفعل وأفعل وأفعل ثم لا شيء هذا يسمى ماذا يسمى خلقا تقديرا، فقدر في نفسه، ثم لم يفعل، ولكن الله تعالى إذا قدر فعل، وأما الإنسان فيقدر ويقدر ويقدر، لكنه لا لا يفعل، ولا أنت تفري ما خلقت ما قدرت، وبعض القوم يخلق ثم لا لا يفري، أي أنت تنفذ ما خلقت، أي قدرت، بخلاف غيرك، فإنه لا يستطيع كل ما يريد، فالخلق التقدير والفري التنفيذ. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله تعالى ليس كل من قدر شيئا في نفسه ورتبه يقدر على إيجاده وتنفيذه سوى الله تعالى قال في المفردات الخلق أصله التقدير المستقيم تقدير المستقيم ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل والاحتذام من غير عاصم ولا ولا احتذاء الذي يسمى إبداعا الإبداع لم يسبق بشيء والخلق محتمل خلق محتمل لكن الخلق أعمه الإبداع أخصه خلق السماوات والأرض بديع السماوات والأرض، بينهما فرق بينهما بينهما فرق إذن يستعمل الخلق وإن كان في الأصل بمعنى التقدير المستقيم يستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء ليس له مثال سابق ليس له مثال سابق قال تعالى خلق السماوات والأرض أي أبدعهما نفسر الخلق بمعنى أبدع بدليل ماذا بدليل قوله بديع السماوات والأرض لما قال بديع السماوات الأرض معنى أنه خلق السماوات الأرض لا على مثال سابق لم يحتذ حذو شيء سبق هذا المعنى الأول الذي يستعمل فيه الخلق بمعنى الإبداع إبداع الشيء من غير أصل ولا احتداء يستعمل الخلق في لسان العرب بمعنى آخر والمعنى الأول هذا خاص بالله تعالى الإبداع غير مثال سابق لا يطلق بهذا المعنى إلا على الله تعالى أما المعنى الثاني هذا يجوز فيه أن يطلق على على المخلوق ويستعمل في إيجاد الشيء من الشيء ما يسمى بالإسحالة إخراج الشيء من الشيء يكون خشبا فيصنعه كرسياً مثلا حينئذ نقول هذا أخرج الشيء من من الشيء هذا كذلك وصل لله تعالى لكن قد يكون في شأن من في شأن المخلوق حينئذ يكون فيه نوع نوع خلق بهذا المعنى يصح إطلاق لفظ الخلق على المخلوق بهذا المعنى. أما الإبداع هذا خاص بالله جل وعلا. إذا يستعمل الخلق في إيجاد الشيء من الشيء هذا يكون في في شأن الله تعالى. كقوله خلقكم من نفس واحدة سواء كان الجنس أو أو آدم. إذا إيجاد شيء من من شيء. كذلك أصرح من ذلك خلق الإنسانة من نطفة إذا النطفة هي مخلوق اصلا. أوجد الشيء من الشيء وهذا وصف لله تعالى وهذا يسمى خلقا ولا يختص به لا يختص به بمعنى اللفظ ليس بمعنى الحقائق وليس الخلق الذي هو الإبداع إلا لله تعالى هكذا قال في المفردات وليس الخلق الذي هو الإبداع يعني بمعنى الإبداع ليس إلا لله تعالى ولهذا قال في الفصل الذي بينه تعالى وبين غيره يعني ما يميز بين بين الاله الحق والإله الباطل فصل الذي بينه بين غيره الاله الباطل والإله الحق قال تعالى افمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون افمن يخلق كمن لا يخلق هذا النوع هو الذي تحدى به الباروج اللوعاله وهو الخلق بمعنى ماذا بمعنى الإبداعي لمعنى الإبداع وأما الذي بالاستحال الذي هو إيجاد الشيء من الشيء فقد جعله الله تعالى لغيره في بعض الأحوال يعني وصف به غيره وسمى غيره، به غيره كعيسى عليه السلام حيث قال وَإِذْ تخلق مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطير بِإِذْنِ تخلق مِنَ الطِّينِ تخلق مِنَ الطِّينِ شَالْ هنا هُنَا إِجَادُ من الشيء فوصف الله تعالى عيسى عليه السلام بصفة الخلق لا بمعنى الإبداح وإنما بمعنى إيجاد الشيء من, من الشيء والخلق لا يستعمل في كافة الناس إلا على وجهين يعني في المخلوق أحدهما في معنى التقدير السابق الذي جاء في بيت الزهير وأورده كذلك في المفردات ولأنت تفري إلى خلال الثاني يأتي في الكذب يأتي في الكذب يحوى قوله تعالى وتخلقون إفك تخلقون إفك يعني توجدون والإفكو هذا نوع من الكلام والكلام مخلوق إذن يكون ماذا يكون في الكذبين فإن قيل إذن عرفنا الآن أن الخلق في لسان عرب بمعنى التقدير المستقيم وأنه في شأن الباري جل وعلا يكون على معنيين معنى الأول الإبداع على غير مثال سابق هذا خاص بالباري جل وعلا بديع السماوات والأرض الثاني بمعنى الاستحالة اجاد الشيء من الشيء إخراج الشيء من من الشيء قلب بعض الحقائق إلى حقيقة أخرى هذا يكون عاما لكن يكون عاما بمعنى ماذا بمعنى الوصف فيوصف به المخلوق يوصف به المخلوق وإلا إجاد الخشب إلى كرس هذا بإذن الله تعالى لا قدرة لي عبد من حيث هو فإن قيل قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين يدل على ماذا أحسن الخالقين يدل على الاشتراك لماذا لأن الخالقين جمع خالق إذا فتبارك الله أحسن الخالقين إذا عندنا خالق وخالق وخالق وكل منها تخلق لكن الله عز وجل أحسنها هذا الذي يدل عليه ظاهر اللفظ هذا قيله قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين يدل على أنه يصح أن يوصف غيره بالخلق قيل إن ذلك معناه يعني كيف نوجهه نحمله على ماذا على أحد وجهي إما أن نقول بأن الخالقين يعني المقدرين لأن الخلق يأتي بلسان عرب بمعنى التقدير والتقدير هذا يكون فيه نوع اشتراك بين الخالق والمخلوق إذن أحسن الخالقين أي أحسن المقدرين وهذا قدمه في المفردات قيل إن ذلك معناه أحسن المقدرين أحسن المقدرين وهذا وجه حسن أو يكون على تقدير ما كانوا يعتقدون ويزعمون أن غير الله يبدع يعني من باب التنزل وهذا فيه شيء من من النضام كما قيل في ماذا في تسمية الآلهة في في القرآن الأصنام والمعبودات سميت ماذا سميت آلهة في غير ما في غير ما آية كذلك قال بعض العلم سميت آلهة من باب التنزل من, من باب التنزق قل هذا باطل هذا لا يسلم فالصواب أنها آلهة لكنها باطلة لماذا؟ لأن الإله هو المعبود فكل من اتخذ معبودا دون الله تعالى فهو إله له اتخذ إله بمجرد صرف العبادة إليه جعله إلها هل هو إله بحق أو بباطن؟ هذا نحتاج إلى شيء آخر أما التسمية هذه موجودة بلوض نفسه هنا قال بعضهم إذن هم اعتقدوا أن هذه الآلهة مبدعة وهذا خاص بالله تعالى إذا هذا مبدع وهذا مبدع وهذا مبدع بهذا الاعتبار الذي في زعمهم الله أحسن المبدعين كأنهم من باب التنزل والتسليم باب التنزل والتسليم هذا فيه شيء من من الإشكال لكن أورده في في المفردات فنذكر أو يكون على تقدير ما كانوا يعتقدون ويزعمون أن غير الله يبدع فكأنه قيل فحسب أنها هنا مبدعين موجودين يعني قدر في نفسك أن المبدعين متعددون فالله أحسنهم إيجادا على ما يعتقدون فالله أحسنهم إيجادا على ما يعتقدون هذا فيه شيء من من الإشكال قوله يخلقك خلق هذا في ظاهره جواز إطلاق الخلق على غير الله تعالى يخلقك خلق على في إثبات كذلك يخلق كخلق إذا سم فعله ماذا؟ سماه خلقا والله تعالى هذا حديد قدسي إذن يجوز إطلاق الخلق على فعل المخلوق إذا كان إيجاد شيء من من شيء يأتي لحجر حجر فيسويه مثلا على هيئة حيوان قل هذا إيجاد شيء من من شيء هو له لم يوجد الحجر من أصله إبداعا إخراج شيء على غير مثال سابق أو احتذا قل لا هو نقل شيئا من شيء إلى شيء آخر حين ذي الحجر صيّره على مثال حيوان هذا يسمى إيجاد يسمى خلقا إذا خلق يخلقك كخلقي كما قال تعالى أم لهم شركاء خالقوك خلقه فتشابه الخلق عليه إذا إطلاق لفظ الخلق بمعنى إيجاد الشيء من الشيء جائز جائز وكذلك بمعنى التقدير جائز يطلق بهذا المعنى على على المخلوق وأما الذي هو الإبداع هذا لا يجوز لأنه من خصائص الله جل وعلا ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقي لا أحد أظلم من هذا الإنسان الذي فعل هذا الفعل وجنى هذه الجناية فليخلق ذرة هذا تعجيز لهم اللام هنا لام الأمر لكنها لير التعجيز وصيغة فعل وليفعل تأتي في لغ في لغة العرب للتعجيز والتحدي يعني لم يرد بها أنه يمتثل بس كذلك فمن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر إذا أنت مخير هل أنت مخير ها؟ لا لست مخيرا هذا للتهديد هذا ليه للتهديد فليخلق ذرة فليخلق ذرة هذا تعجيز لهم اليا أي أي فليخلق ذرة وما هي الذرة؟ أي فليخلق ذرة وهي صغار النمل صغار النمل ذرة وفيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي خلقها الله هذه قالها الشراح المتأخرون يعني فليخلق ذرة فيها روح قيد فيها روح ماذا لأنه قد يوجد الآن ذرة في الهيئة فقط ليست ذات روح حين نقول هذه خلقوا ما هو في ظاهره أنه مثل الذرة وليس بذرات. لكن ذرة تحيا وتذهب وتأتي إلى خيري وهي صاحبة روح ذات روح هذا محال أن يكون فإن فعلوا شيئا فإنما يفعلون أشياء في الظاهر فقط ولو مشت كما يفعل في اللعيب الآن نقول هذه ليست, ليست مخلوقة بكونها ذات روح فإنما هي في ظاهرها ثم وضع عليها بعض الصفات لكن هل هي مثل النساء لا تروح تكبر تنمو إلى أخرية فتبول إلى أخرى ففعلوا بها كذلك لكن نقول هذه الصفات ليست صفات ذاتية ليست صفات ذاتية وإنما هي شيء عرضي إذا المرات هنا صغار النمل وفيها روح تتصرف بنفسها كهذه الذرة التي خلقها الله تعالى وأن لهم ذلك هيات هيات فالأمر هو للتعجيز وهو تحدي في الأمور الكونية كما يقع التحدي في الأمور الشرعية ومنه فليأتوا بحديث مثله ومن شاء منكم فليؤمن ومن شاء فليكفر قوله أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة أو هذا للتنويع, أو للتنويع هذا ظاهر النص وهذا تعجيز أيضا لهم أي فليخلقوا حبة حنطة أو حبة مطلقة حبة مطلقة أو حبة حنطة فيها طعم تؤكل وتزرع وتنبت ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنطة. يعني بعد الصفات لأن قد يجدون ماذا؟ ما ظاهرك الحب لا ما ينفعه. لابد أن يكون ظاهرا وباطنا. فلو تمكنوا من الظاهر عجز عن عن الباطن. عجز عن عن الباطن. لذلك قال هناك حب صناعي. هذا رز صناعي أو شام هذا <تصفيق> هذا لا يكون مثل, مثل هذا لو وضع في الأرض ما ينبت لو أكل لن تجد طعمه الرز الطبيعي <تصفيق> ويوجد فيها ما يوجد في حبة الحنط هذا محال. وكذا الشعيرة ونحوها من الحب الذي يخلقه الله تعالى وكما قلنا أن لهم ذلك فانتقل من التحدي بخلق الحيوان ذو الروح فليخلقوا ذرة وأنها ذرة صغال النمل وهو ذروح فانتقل من التحدي بخلق الحيوان ذروح إلى خلق الحبة التي هي أصل الزرع من الشعير وغيره لجعلناها عامة حبة ليست حبة الحنطة وهي جماد لا روح فيها ويحتمل أن قوله شعير فليخلق شعير أي شجرة الشعير ويحتمل أن المراد الحب من الشعير ويكون من ذكر الخاص بعد العام لأن حبة الشعير أخص من الحبة وفي الحاشية فسر الحبة بالحبة الحنطة يعني مغايرة لما بعد على كل هذا أو ذاك المراد المثال المراد المثال لن يستطيع أن يخلق شيئا مما يكون ذا روح وإن صغر ولا شيئا مما يكون جمادا وإن صغر هذا المراد وليس المراد به الحصن والمراد هنا تعجيزهم بتكليفهم خلق صورة حيوان وهذا أشد إذا امتنع غيره إذا امتنع أن يخلق حيوانا ذا روح فامتنع الجماد وإن صغر من باب أولى وأحرم وتارة تكليفهم خلق جماد وهو أهول ومع ذلك لا قدرة لهم على ذلك كله فإن الله تعالى هو المتفرد بذلك كله خالق غيره ولا رب سواه قوله أخرجاه أي البخاري والمسلم رحمه الله تعالى مناسبة الحديث للباب قبل ذلك نقول قوله ومن أظلم هذا فيه إشكال وهو ماذا يعني لا أحد أظلم منه هو أعلى درجات وجاء قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله فلس كذلك لا أحد أظلم منه وقال من أظلم ممن ذهب إذا لا أحد أظلم منه وجاء كذلك ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا إذا لا أحد أظلم منه حينيذ نقول كيف نجمع بين بين الأمرين جواب من ثلاثة أوجه, من ثلاثة أوجه أولها وهو أولها أنها من نصوص الوعيد أن هذه من نصوص الوعيد فتجرى على ظواهرها يعني لا نجعل بينها تعارض البت ولا ندعى أن بينها تعارض وهذا مر معنا في ماذا ليس منا وإلى آخره الثاني لا مانع من القول بأن كل واحد لا أظلم منه فيبقى الاشتراك في مدل عليه أفعل تفضيل يعني أخبر البالد الله على لا أظلم ممن ذهب يخلقك كخلقه وأخبر أنه لا أظلم ممن منع مساجد الله إذا كل واحد مستحق لماذا لأن يكون في القمة الذي يوصف بكونه لا أظلم منه لأن الظلم درجات فإذا كان كذلك فاعلى القمة هذه ليست خاصة بواحد وإنما يشترك فيها ماذا؟ من ذكره حينيذ نقول هذه المرتبة ومن أظلم ممن هذه لا تختص بفرد دون غيره بل ثم اشتراكم في عدة معاص أطلق الباري جل وعلا عليها هذا الوصف حينيذ يكون ثم اشتراكم بينها واضح؟ حينيذ نقول جواب الثاني لا مانع من القول بأن كل واحد لا أظلم, لا أظلم منه فيبقى الاشتراك ما دل عليه أفعل التفظيل الأظلمية كل واحد منهم يصدق عليه هذا كما نقول كبيرة من الكبائر ويدخل تحت ما لا من, من الذنوب دخول مجموعة الذنوب تحت قول كبيرة أو معصية أو ذم لا يدل على ماذا على عدم الاشتراك يعني كل ذنب يشترك فيما رتب عليه من حكم شرعي، فهي في درجة واحدة في كونها في قمة الظلم، في قمة الظلم. ثالث أن الأظلمية نسبية، لا مطلقاً، يعني لا أظلم باعتبار ما ذكر معه في هذا النوعي، في هذا، في هذا في هذا النوع. أي لا أحد أظلم من هذا المعين في هذا النوع لا في كل شيء. فيقال لأحد لا أظلم في من ضاه أحدا في خلقه ممن ذهب يخلقه كخلق الله وكذلك من أظلم في منع حق ممن منع مساجد الله فمنع الحق هذا على درجات أعلى الظلم من منع مساجد الله إذن هذا واضح كذلك ومن أظلم في افتراء الكذب افتراء الكذب جنس حينئذ هو على درجات أعلى قمة ممن افترى على الله كذباً وأولها كما ذكرنا أولى لأنها من نصوص الوعيد فتجر على على الظاهرة إلا إذا وجد من يعارض وينازع حنيد لا من من الجواب ونسبة الحديث للباب أنه يدل على تحريم التصوير وأنه من أظلم الظلم يعني إذا كان من أظلم الظلم دل على أنه محرم يعني مصيغة التي أخذ منها النهي هنا والنول للتحريم قلنا الوعيد ترتب الذمي ترتب الوعيد يدل على أنه محرم إذا هو محرم وليس محرم فحس بل هو من أظلم الظلم وفي الحديث تحريم التصوير وبأي وسيلة وجد وأن المصور من أظلم الظالمين تحريم التصوير وبأي وسيلة وجد لأنه قال يخلقك خلق يخلقك خلق هل عين الوسيلة سؤال هل عين الوسيلة الجواب لا العبرة بماذا العبرة بالنتائج سواء كان بيده سواء كان بجهاز الكمبيوتر سواء كان بكاميرا سواء كان بأي شيء كان هذه الوسائل الشرع لم يتعرض لها البت وإنما كانت النتيجة هي التي رطب عليها الحكم إذن يخلق خلقي نظر إلى النتيجة مدما هذه صورة وتصوير وهو شكل كل منهما شكل للآخة حين يلقوا وجد التصوير وإذا وجد التصوير لا عمرة به بالوسيلة وفيه وصف الله تعالى بصفة الكلام ما صفة الكلام قال الله تعالى إذا هذا من أحاديث الصفات في الجزء الأول وفيه أن التصوير مضاهات لخلق الله ومحاولة لمشاركته بالخلق هذه علة التحريم وفيه أن القدرة على الخلق من خصائص الله تعالى قدرة على الخلق من خصائص الله تعالى قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله قوله ولهما أي البخاري ومسلم أشد الناس أشد هذا أفعل التفظيم أفعل التفظيم وهي مبتدة أين الخبر نعم أشد الناس عذابا يوم القيامة إلا هنا لا خبر يضاهئون هكذا أشد الناس الناس مضاف إليه عذابا منصوب لو عرفت إعرابه لن يكون خبرا. يوم القيامة يوم منصوب لن يكون بذاته خبرا. ماذا بقي جملة ظاهونة وبخلق الله لا يمكن يكون خبرا. <تصفيق> لأنه متعلق بإظهارنا. إذا إظهارنا هي هي خبر. جملة في محل رفع خبر أشد. إذا أشد الناس أي أعظم أفعل التفضيل هنا. شد الناس عذاب أقوى. أشد الناس عذابا. الناس هنا المراد به من أي مطلق يشمل المشركين والكفار والزنات والمرابين وغيرهم أم أنه خاص خاص نعم <تصفيق> لا خاص المراد به المصورون ولذا قال يضاهئون وجاءت رواية أخرى المصورون إذن ليس مطلقا الناس لفظ عام أريد به الخاص أريد به الخاص فهو عام أريد به الخاص أشد الناس ليس مطلقا لأن المراد هنا بيان عذاب خاص بيان عذاب خاص ما هو هذا العذاب سيأتي في بعض الأحدث الثلاثية لكن ح... هذا العذاب منصب على من الذين يضاهؤون قال ماذا هنا الذين... نعم جملة الذين هو الخبر ليس يضاهؤون الذين يضاهئون نقول هذا هو الخبر خبر أشد حينئذ نقول الذين هذا اسم موصول يصدق على أشخاص الأشخاص هؤلاء يسمون بالمصورين كما سأتروىت الأخرى حينئذ نقول أشد الناس الذين يعذبون والمراد بهم المصورون قول أشد الناس يعظم الناس أشد فعل تفضيل أي أعظم الناس الذين يعذبونه والمراد بهم المصورون فهو عام أريد به الخاص وأشد مبتدا خبره الذين يضاهيون عذابا تمييز يعني جاء بعد فعل التفضيل يعني إذا منصوب على على التميز عذابا أي عقابا يوم القيامة أي في يوم القيامة حينئذ محل العذاب يوم القيامة الذين يضاهيون يعني المضاهؤون لسه كذلك مع معصلته في قوة المشتق لماذا عدل عن المشتق وفصله إلى الذين يضاهؤون لإفادة العلية الذين يضاهؤون لأجل المضاهات فحينئذ أشد الناس عذابا المضاهؤون الذين يضاهؤون لماذا لكونهم مضاهيين لكونهم مضاهيين نقول هذه تعتبر علة، فمتى ما وردت العلة ورد الحكم الشرعي وهو أنه تصوير وهو أنه أنه محرم وكل تصوير لا يخرج عن هذه العلة البتة، كل تصوير قصد أو لم لم يقصد، ولذلك قلنا في سبق معنا أن التصوير الفوتوغرافي الصواب أنه محرم، بل إذا نكون إطباقاً قول بجوازه هذا قول شاذ، حينئذ نقول. يكاد أن يكون إطباقاً على أنه محرّأ ما هي المضاهات يعني المشاكلة بمعنى أن هذا الشيء مشاكل لهذا بل المضاهات في التصوير الفوتوغرافي أشد يعني لو نحت النحت هذا بيجمع أنه محرّأ نحت شكلاً لزيت صورة لزيت وصوره بالفوتوغرافي هذا متر في متر أيهم أشد مضاهات؟ الفوتوغرافي لا يختلف عاقلان من شم راحة عقل أن الفوتوغرافي أشد مضاهاتا من من هذا فإذا كانت العلة في تحريم النحت لكونه كزيد المضاهات فتحريم الفوتوغرافي من باب أولى وأوأحر بل دخولها في النصوص أظهر دخوله في النصوص أظهر كما قلنا فيما في سبق على كل قول الذين يضاهئون بخلق لا يشابهون. بما يصنعونه ما يصنعه الله هذه العلة هذه موجودة كذلك في التصوير الفوتوغرافي والخلق بمعنى المخلوق بخلق الله بمخلوقات الله تعالى المصدر بمعنى اسم المفعول المصدر بمعنى اسم المفعول ولمسلم الذين يشبهون بخلق الله ولهم من حديث ابن عباس أشد الناس عذابا المصورون فبين أن قوله الذين الضاهؤون المراد بهم من؟ المصورون حينئذ الناس المراد بهم المصورون ولذلك قلنا عام أريد به الخاص فالذين وظاهئون بخلق الله تعالى هم المصورون قال النووي رحمه الله تعالى قيل هذا محمول على صانع الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوه أشد الناس عذابا هذا بمعنى أنه أشد من المشركين والكافرين فإذا أبقيناه على ظاهره حينئذ قالوا لابد من تأويله بمعنى تأويله ماذا؟ ليس صرفه عن ظاهره وإنما حمله على بعض أفراده لأن الذي يصنع الصورة من أجل أن تعبد ما حكمه كافر فإذا كان كافرا صدق عليه الحديث أنه أشد الناس لكن لو كان يفعلها دون قصد لذلك حينئذ يعتبر قد أتى كبيرة من الكبائر فكيف يقال أشد الناس؟ بمعنى أنه أشد من الكافرين هو باق على إسلامه فإذا كان باقي على إسلامه وقد تلبس بياذ المعصي وكبيرة من الكبائر، ولا شك أن فعلها لا يخرج من الملة كما هو عقيد أهل السنة والجماعة فإذا كان كذلك فكيف يعبر عنه بأنه أشد الناس فجاء الاشكال. فقال النوى يرحمه الله تعالى قيل هذا محمول على صانع الصورة لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشد الناس شد الناس على هذا الوجه لا إشكال فيه وقيل هو في من قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاته خلقه يعني قصد ماذا؟ المشابهة فعل هذا التصوير من أجل أن يفعل كما فعل الله حينئذ هذا كذلك كافر هذا اعتبر كافرا ليكون شد الناس وقيل هو في من قصد المعنى الذي في الحديث من مضاهاته خلقه واعتقد ذلك فهذا كافر أيضا فيصدق عليه النص أنه أشد الناس عذابا وله من شدة العذاب ما للكافر ويزيد عذابه بزيادة كفره فأما النوع الثالث فأما من لم يقصد بها العبادة ولا المضاهات فهو فاسق صاحب ذنب كبير لا يكفر كصاحب المعاصي كصاحب المعاصي حينئذ كيف يقال بين أشد الناس سيأتي جوابهم وقال قال العلماء تصوير صورة الحيوان شديد التحريم تصوير صورة الحيوان شديد التحريم صورة الحيوان أقصد به ماذا ما فيه روح فيشمل الإنسان وغيره حتى لو كانت بهيمة لو صورها يعني نحت مثلها أو صور بيده كالرسام مثلا أو بالصورة الفوتوغرافية ونحو كل ذلك داخل حين يقول هذا تصوير للحيوان شديد التحريم وهو من الكبائر المتوعد وهو من الكبائل المتوعد عليها بهذا الوعيد الشديد وسواء صنعه لما يمتهن أم لغيره لغيره غير الممتهن يعني الذي يؤطى بالأقدام مثلا أو يستعمل في الوسادة ونحوها هذا مر أنه فيه شيء من الاستثناء فصنعه حرام بكل حال وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غيرها تحريم جاء مطلقا كذلك ما الدليل على ذلك؟ الدليل عموما النصوص جاء تحريم التصوير ولعل المصور وحرم كل صورة وجاءت الأحاديث مطلق عاما فإذا كان كذلك لا تفصيل أينما حلت الصورة فكان محرما سواء كانت على بساط كانت منقوشة على أموال ونحوها كل ذلك يعتبر محرما كل ذلك يعتبر محرما قال رحمه الله تعالى فأما ما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام ليس بحرام يعني رسم بيده شجرة أو رسم جبالا وسحابا وشمس وقمر إلى خينه جائز أو لا جائز لأنه ليس ذا روح إذن ما يصور على قسمين إما أن يكون ذا روح فهذا محرما ويكاد يكون على اتفاق السلف ثانيا ما ليس ذا روح هذا كذلك كان مجاهد نازع في ذلك جماهير السلف على على الجواز بقي ماذا ما له ظل وما ليس له ظل هذا جاء التفصيل فيه عند بعض السلف والصواب أنه لا فرق بين النوعين ما له ظل وما ليس له ظل ما ليس له ظل يقصدون به ماذا ما كان على بصاط ونحوه أو على ستر هذا ليس له ظل وإنما الذي له ظل المجسمات هذه إذا جاءت الشمس نجع لها ظل هذا الذي خصه بعض السلب بأنه محرم والصواب أنه لا فرق لعموم النصوص ولم تفرق بين هذا ولا, ولا ذا قال رحمه الله تعالى فأما ما ليس في صورة حيوان فليس بحرام, ليس بحرام قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ويؤيد التعميم فيما له ظل وفيما لا ظل له عرفنا ما له ظل وما ليس له ظل على المجسمات هل التصوير الذي جاء في النصوص خاص بالمجسمات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في زمن كانت تجسم الأصنام حينئذ هذه هي التي علاها النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك بعضهم يدعي أن هذه النصوص منزل على ماذا على تلك الأصنام التي تعبد أما ما عداها فلا حينئذ قل لا النبي صلى الله عليه وسلم عمم الحكمة فيبقى على إطلاقه ولذلك قال حافظ بن حجر ويؤيد التعميم يعني التحريم, التحريم التصوير مطلقا دون تفصيل فيما له, ظل وفيما لا نعم فيما له ظل وفيما لا ظل له ما أخرجه أحمد عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره ولا قبرا إلا سواه ولا صورة إلا لطخها يعني أزالها ومحاها وفيه ثم قال من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال المنذر إسناده جيد وعم من ذلك أن يقال بأن النصوص مطلقة ولم, يف ولم يفصل بين ما له ظل وما ليس له ظل فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان أنه أشد الناس عذابا إذا صور مجرد صورة كيف فكيف فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة ولا شك أنه أشد أشد الناس عذابا وفي قول أشد الناس عذابا قلنا إشكاله وهو أن المشركين والكفار أشد عذابا من المصورين لأن المصور على مرتبتين قد يكون كافرا وقد لا يكون عرفنا أنه إذا فعل التصوير لأجل أن تعبد كفران. لأن من جوز الشركة قلنا اعتقد ولو لم يفعل فهو مشرك الثاني أنه اعتقد المشابه أن يفعل مثل فعل الله تعالى قصدا كفرا إذا لم يقصد العبادة لا ذا ولا ذاك فيكون ماذا فاعلا كبيرة من من الكبائر فإنذن كيف يقال بأنه أشد الناس جوابه أن الحديث على تقدير من, أي من أشد الناس عذابا يؤيده رواية إن من أشد الناس عذاب يعني رويا بهذا وروي بذاك وإذا كان كذلك عنئذ الله إشكاء أشد الناس عذابا من أشد الناس عذابا إن, إن من أشد الناس عذاب وإذا كان من أشد بمعنى أنه بعض ولا يلزم إن يكون هو هو الأشد أو يقال إن الأشدية نسبية يعني الذين يصنعون الأشياء ويبدعونها أشدهم عذابا الذين يضاهؤون بخلق الله يعني في هذا النوع كما سبق فيه في الأظلمية أو يقال إنه من أحاديث الوعيد فتجرى على ظاهرها على ظاهره وهذا قاله أكثر السلف أكثر السلف على القول بأن أحاديث الوعيد تجري على ظاهرها على ظاهر. ولا يلزم من ذلك أن ينص على كل حديث أنه يجري على ظاهرها. المراد به إذا مرت بك أحاديث الوعيد حينئذٍ أجرها على ظواهرها. ولا يلزم أنه ينقل في كل حديث أنه كذا وكذا. حتى يقال قال به بعض السلف أو لم يقل به بعض بعض السلف. مناسبة الحديث للباب أنه يدل على شدة عقوبة المصورين. شد الناس عذابا يوم القيامة الذين ظاهيون بخلق الله. هذا يدل على أن هذا الوعيد وعيد شديد. هي عقوبة متعلقة بالمصورين وفيها أن التصوير محرم مطلقا لماذا؟ لأن قول الذين الضاهئون يعني المصورين يعني المصورين لماذا؟ لقولهم يصوروا إذن التصوير جاء مطلقا جاء مطلقا فيبقى على, على إطلاقها أو شيء تقول جاء عاما فيبقى على إطلاقها وكل تصوير اشتمل على هذه العلة قصد أو لم يقصد ليس بينها فرق البتاء ففيه أن التصوير محرم مطلقا وأنه مضاهات لخلق الله تعالى فهو محرم بل من الكبائل لثبوت الوعيد عليه والحكمة من تحريمه المضاهات بخلق الله تعالى وفيه أن العذاب يوم القيامة يتفاوت بحسب الذنوب دليله أشد إذا هناك من هو أخف من, من ذلك قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم ولهما أي البخاري ومسلم كل مصور في النار كل هذه لفظ لفظ عام على على العموم كل مصور كل مصور هنا علق الحكم بماذا بالمصور والمصور مفعل إذن مشتق أو لا إذن كل مصور لأجل تصويره العلا لكونه ماذا لكونه يصور وعلمنا من مسبقا أن التصوير على نوعين تصوير ذي روح وتصوير ما ليس فيه روح هنا حينئذ الحكم مرتب على ماذا على ما فيه روح بدليل أن قوله يجعل له بكل صورة صورها نفس لأنه على أنه صور ماذا صور ذا روح لأن النفس لا يكون بالجماد في الشجرة ونحوها فإنما يكون في ماذا فيما هو قابل للروح وهو, وهو الحيوان كل مصور في النار هذه صيغة عموم والمراد مصور لذي روح لتمام الحديث يعني ليس فيه تأويل ليس فيه تأويل إنما يفهم النص بكماله وتمامه فيقال كل مصور كل مصور لو صور شجرة قل لا بدليل ماذا بدليل قوله في النار يعني كائن في النار ثم فصل نوع العذاب هذا قال يجعل له بكل صورة صورها نفس إذا دل على أن هذا التصوير إنما هو من خصائص ذي ذي الأرواح وليس على على إطلاقه وذلك لتعاطيه ما يشبه من فرد الله به من الخلق و والإبداع وكل مبتده ومصور مضاف إليه وفي النار خبره كائن في النار وجملة يجعل هذه ها شرابها ها خبر كل مصور في النار تحت الجملة الإسمية جاء المحكوم عليه والمحكوم به حكم على المصور بماذا بالنار في النار كائن في النار يجعل له بكل صورة صورها آه. آه طيب يأتينا قوله يجعل بفتح الياء أن يجعل الله أو يجعل بضم الياء يجعل الله يجعل كذلك يجعل يعني من؟ الله يجعل كذلك الله عز هل يختلف الحكم الاعرابي بين فتح الياء وضمها في الحديث نفس نعم احسنت يجعل نفسه يجعل نفسه اذا اذا قيل يجعل له بكل صوره صورها نفس صار نفس هذا فاعل وإذا قيل يجعل نفسا يجعل الله واضح يجعل إذا نفس نفسا هذا يختلف إعرابه باختلاف ماذا باختلاف الفعل هل هو مبني للمعلوم أو مغير الصيغة يجعل يجعل بفتح الياء يجعل الله ونفسا بالنصب وقيل بضم الياء ونفس بالرافع والجاعل كذلك الله عز وجل بكل صورة أي تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روحا يجعل فيها روحا والباء في قوله بكل بمعنى في بمعنى بمعنى في أو يجعل له بعدد كل صورة شخص يعذبه أو يعذب به فالباء بمعنى لا السبب يعني الباء هنا تحتمل ماذا تحتمل أحدا معنيين إما الظرفية بمعنى في وإما بمعنى لام السبب يعني للتعليم يعني للتعليم إذا قلنا بكل صورة أي في كل صورة يعني تعذبه نفس الصورة تعذبه نفس الصورة بأن يجعل فيها روحه وهي العذاب له أو إذا جعلناها بمعنى لام السبب التعليم تفيد التعليم حينئذ يكون يجعل له بعدد كل صورة شخص يعذبه فهو محتمل مناسبة الحديث للبا فيه دليل على تحريم التصوير ووعيد المصورين أنه من الكبائن كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم يعني هي الصورة تعذبه أو كونه يكلف بماذا؟ بإحيائها كما في الحديث الآخر أحيوا ما خلقتم قال المصنف رحمه الله تعالى وله ما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافق وليس بنافق هذا قد يكون تفسيرا للحديث السابع ما نوع العذاب جاء مفسرا فيه في هذا الحديث ولهما البخار المسلم عنه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم من صور صورة صور صورة ها في عموم نعم في عموم حينئذ عموم في ماذا عموم في صورة ذي روح صورة ذي روح فدخل فيه كل صورة والصورة هي الشكل حينئذ شامل ماذا تصوير الفوتوغرافي كما مر من صور صورة في الدنيا كل أي الزم تكليف بمعنى الالتزام على اصل في كلف أن ينفق فيها الروح وليس بنافق والذي يكلفه هو الله عز وجل وفي رواية فإن الله يعذبه حتى ينفق فيها الروح وليس بنافق أبدا هو ليس بنافق قطعا أي لا يمكنه ذلك فيكون ماذا فيكون معذبا دائما هذا الحديث نحن نقوم من أحاديث الوعيد لما أخذناه على ظاهره نقولنا خالد مخلد في النار كذلك لأنه لن ينفق فيها إذن سيبقى لن يخرج من النار حتى ينفق فيها الروح وليس بنافخ أولا، لكن نقول هذا من أحاديث الوعيد التي تبقى على ظاهرها فلا تعوى فيكو فيها من الزجر الكبير للمصور أنت ستبقى في النار حتى تنفق في الصورة الروح وليس بنافخ قطعا لس بنافخ إذا كان كذلك إذن لن يخرج من النار لن يخرج من, من النار هذا يدل على أن هذا شيء عظيم والغريب أن الناس الآن توسعوا في التصوير كأنه لم يرد ولا حديث مع أن لو قيل بأن, بأن التصوير الفوتوغرافي جائز لكن فيه شبه لكن الشبه قوية جدا في كونه محرما ومع ذلك توسعوا تجد طلاب العلم بالجوالات كذلك كلما رأى موقفا حتى عند الكعبة صار التصوير هكذا تنظر السطح إذا به كل الناس تصور ما ليس هناك وازع خاصة طلاب العلم أن يكون مثل هذه الأحاديث تزجره أقل الأحوال إذا تردد بين أمرين ولم يترجح وقال جلة من أهل العلم الذين عدركوا التصوير الفوتوغرافي أنه محرم الشيخ محمد ابراهيم الشيخ باز الشيخ الحيدان الشيخ الفوزان كل هؤلاء كبار على التحريم هؤلاء لا يحدث في نفسك شيئا ما بالورع فقط ويبقى الإنسان دائما يصور نفسه ويضع صورته على الجوال وابنته ولده ولكأنه يعني هذا غريب جدا وهذا الحديث عظيم جدا إذن على أن المصور ولو كان بالجوال لو كان مصورا بهذا فهو داخل لأنه مصور هل تخرج نفسك من هذا النص كيف تخرج نفسك دليل بأي مخصص النبي صاحب يقول كل مصور في النار من صور صورة في الدنيا كله فأن ينفق فيها الروح ليس بنافق مصور بإجمع أهل اللغة أنت مصور بإجمع أهل العرف حتى الذين يقولون بانه ليس بحرام يقولون هذا تصوير ويقول هذا صورة وهذه صورة يسمونها صورة والغريب يقول ليست, ليست داخلة في النصوص كيف هي صورة وليست داخلة في النصوص هذا غريب جدا تبه طلاب العلم يعني هذا المسالة الورع فيها لم يكن يعني مستحبا فأواجئ نحن نقول التصوير هذا محرم ليس هناك إشكال القول بإباحة التصوير الفوتوغرافي قول شاذ يعني مصادم للنص الصريح بل مصادم لهذه النصوص, هذه النصوص متواترة يعني ليس بحديث أحد واحد يحتمل الظن إلى خير لا نصوص تحريم التصوير متواترة وإذا كان كذلك فالنظر فيها إلى المعنى اللغوي لم يأتي تعريف من النبي صلى الله عليه وسلم بالصورة التي أراد والصورة التي لم يريد ما, ما جاء نص فنرجع إلى المعنى اللغوي وهكذا بعد البحث أنه أن أهل اللغة يكادكم لطباق عندهم أن الصورة هي الشكل هي الشكل هذا معنى الصورة فإذا قلت هذه الصورة كذا معنى أنه شكله إذن الصورة الفوتوغرافية داخلة أما القول بأنه ضغط الزر وليس لا فيه عمل عامل هذا غريب جدا غريب جدا جدا جدا لا يكاد أن يقبله عقله لماذا؟ الدنيا كلها قائمة الآن على ضغط الزر كلها على ضغط الزر يكتب رسالة بأزرار يكتب الكمبيوتر بأزراره وينبني عليه البيع والشراء والطلاق والعهود والأمانات ومع ذلك لم يقل أحد بأنه لا يترتب عليها ما ترتب عليها لكونه ذغط الزر ولذلك قلنا فيما سبق أنه الآن صار حتى القتل يعني يطلق صاروخ من بلد إلى بلد ذغط الزر إذن لا يكون قتلا لكونه ذغط الزر هل يكون قتلا مسدس ذغط الزر ما قتله القتل؟ وقلنا القتل هو ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقط وليس المراد به الإزهاق، إزهاق الروح. لقلنا الآن المسدسات هذا ليس بقتل، لا يسمى قتلة. ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا ورد في عصره وإنما حدث متأخرا وهذه صناعات وليس فيها إلا ضغط الزر. كذلك الفوتوغرافي ليس إلا ضغط الزر. إذا هذا ليس بتصوير لكونه ضغط الزر، إذا هذا ليس بقتل لكونه ضغط الزر. كذلك يكتب الآن أهل العلم اختلفوا في الطلاق إذا كتب بيده هل يقع ولا لا يقع صوب أو يقع لو كتب رسالة ضغطة أزراره بالجوال قال له زي طالق يثبت الطلاق ولا لا يثبت يثبت الطلاق لو أرسل إيميل إلى آخر واشترى وباعه يثبت البيع أو لا يثبت يثبت البيع لماذا هذه المسألة فقط تقول ضغط الزر؟ ها؟ وجئنا مسائل الدنيا كلها الآن الغرب الغرب حتى المسلمون صاروا يجرون وراءهم في هذا المسائل وكل ضغطة الزرار هذا تعليل علي جدا إنما الله أعلم إن كثيرا ممن تكلم في هذه المسألة لكونهم رأوا أن البلو عمت بلو عمت في كل مكان الآن إذا كان كذلك بدأوا يهونون في مسألة تصفل على كل هذا واضح تحريمهم قال هنا فإن الله يعذبه حتى ينفق فيها الروح وليس بنافخ أبدا أي لا يمكنه ذلك فيكون معذبا دائما هذا ظاهر النص فالحديث يدل على طول تعذيبه وإظهار عرزه عما كان تعاطاه مبالغة في تحريمه وبيان قبح فعله وفي الحديث أحيوا ما خلقتم أحيوا إذا فيه ماذا؟ فيه إحياء هذا يدل على أن التصوير المحرم هو تصوير ذو الروح يعني ما كان حيوانا وفي الحديث أحيو ما خلقتم أي اجعلوه حيوانا ذا روح كما ضهيتم به هذا أمر تعجيز ووعيد شديد لأنه مغين بما لا يمكن فالمراد به الزجر الشديد والوعيد بعقاب الكافر ليكون أبلغ في الارتداء وكانت تجري على ظاهرها لكن هذا لابد من توجيهه عند, عند الخلاف والنزاع ويستثن من ذلك ما لا روح فيه لقول ابن عباس فإن أبيت فعليك بهذا الشجر إن كنت ولابد فاعلا وعندك هذا شجر يعني ارسم ما شئت وقد قال عليه الصلاة والسلام لعائشة ما هذه النمرقة قلت لتجلس عليها وتوسدها قال إن أصحاب هذه الصور هذا لا, لا يشترط فيه ماذا نمرقة أشبه ما يكون بي شيء على الجدار على الكوة على النافذة مثل الستارة الآن مثل الستارة فإذا كانت عليها صورة جاء النص فيها إذا لا يشترط أن يكون له ظل مجسمات فقط هذا لا بد أن يكون ماذا أن يكون رسما نقشا على على نفس الستار وهذا ليس ليس مجسما ليس منحوتا ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصحاب هذه الصور يقال لهم أحيوا ما خلقتم فإن الملائكة لا تدخل, بيتا فيه الصور. ملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور قال الحافظ قدم الجملة الأولى اهتماما بالزجر عن اتخاذ الصور لأن الوعيد إذا حصل لصانعها فهو حاصل لمستعملها لأنها لا تصنع إلا لتستعمل فالصانع متسبب والمستعمل مباشر فيكون أولى بالوعيد هذا قول من حافظ بن حجر قول وجيه أن جاء في التصوير كذلك ينزل الحكم على من يستعمل هذه الصور لأن الحكم هنا من منصاب التصوير هذا ليس ليس فعلا من جهة واحدة حينئذ الذي يصور ويرضى يعلم ويرضى فإذا كان كذلك فيشمله الوعيد المصور نفسه وكذلك المصور وهو راض وهو, وهو راض يعلم وهو راض حينئذ الوعيد يكون كذلك ويستفاد منه أنه لا فرق في تحريم التصوير بين أن تكون الصورة لها ظل أو لا وبين أن تكون مدهونة أو منقوشة أو منقورة أو منسوجة أو معلقة أو مفروشة قال النووي لا فرق في ذلك البت لا فرق البت للعمومي وبمعناه قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل يعني ما كان منحوتا ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل وهذا مذهب باطل مذهب باطل يعني مصادم للنص القول ولو كان من كبير إذا كان مصادما للنص حينئذ لا عبرته به لا عبرته به فرق بين مسائلتين عند أهل العلم مسألة الأولى أن يقال هذه من مسائل الاجتهاد مسألة ثانية أن يقال هذه من مسائل الخلاف مسائل الخلاف هذا يخطأ المقابل لأنه يكون مصادما لنص وأما مسائل اجتهاد التي لا إنكار فيها هذه التي لا يكون فيها دليل واضح بي إذا لم يكن دليلا إذا لم يكن دليل واضح بي وكانت المسألة استنباط اجتهاد والخلاف واقع حينئذ قال لا إنكار يقالوا لا لا إنكار أما مسائل الخلاف فيها إنكار بل يجب في بعضها الإنكار فمنها هذه المسألة التي معنا إذا وجدت من يصور أن تعتقد أنه ويجب عليك أن تعتقد أنه محرّ حين يجب عليك أن, أن تنكر يجب عليك أن, أن تنكر لأن المسألة خاصة مسألة التصوير الفوتوغرافي هو الذي ندركه الآن بين الناس الذي ينبغي الطالب إن كان مقتنع أن يتأمل وينظر وقلت أنا شرحتها في ثلاث مجالس في الزاد المطول على جهة التفصيل قال هنا وقال بعض السلف إنما ينهى عما كان له ظل ولا بأس بالصورة التي ليس لها ظل وهذا مذهب باطن فإن ستر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل جاء النص ما هذه النمرقة يعني الشيء الذي سترت به الجدار أو الباب هل له ظل قطعا ليس له ظل فأنكره النبي صلى الله عليه وسلم وسماه صورة وبين العقاب المترتب عليه إذا لما يأتي ويجتهد قل لا هذا ليس له ظل فهو جائز يقول هذا اجتهاد مخالف للنص وكل اجتهاد مخالف للنص فهو فاسد الاعتبار هذا الاتفاة إليه البت مع باقي الأحاديث المطلقة في كل صورة قال الزهري رحمه الله تعالى النهي في الصورة على العموم وكذا السعمال ما هي فيه ودخول البيت الذي هي فيه عملا بظاهر الأحاديث يعني التصوير الفعل على العموم الاستعمال على العموم دخول صورة البيت على العموم أو عام لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة والصورة من هذه صورة منها هذه طبعا السثن كما قلنا في سبق تصوير الفوتوغرافي أو الفيديو هذا استثنى منه ما كان ضرورة وما يستفاد منه في الدعوة إلى الله تعالى ونحو ذلك لأنه هذا ثبت ثبتت المصلحة فيه وهي أعظم من من الضرر المترتب عليه، فيقتصر على الضرورة فقط، وما عدا ذلك فلا يعني لا أخبار ولا ولا إلى آخره، وإنما العلم الشرعي فحسب هذا الذي قال به في هذا الموضوع. فالمناسبة ظاهرة لهذا الحديث بالباب ففيه تحريم التصوير والوعيد عليه قال المصنف رحمه الله تعالى ولمسلم عن أبي الهياج قال, قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ومر معنى لطختها ولا قبر مشرفا إلا سويته لمسلم يعني في الصحيح عن أبي الهياج الأسدي واسمه حيان بن حسين تابعي ثقة روى علي وعمار وكان كاتبا له وعنه ابنه جليل ومنصور والشعبي وغيرهم قال لعلي قال رضي الله تعالى عنه علي هنا هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ألا أبعثك ألا حرف تنبيه أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث هنا عبر بالبعث لكون النبي صلى الله عليه وسلم بعثه صحابه كانوا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في التأسي والاقتداء مطلقا حتى في نفس الفعل بعثه فأراد أن يبعثه لكون النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ثم بعثه على ماذا هذا شيء آخر فثم أمران نفس البعث والمبعوث به ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إثارة الشيء وتوجيهه يقال بعثه فانبعث ويختلف البعث بحسب اختلاف بحسب اختلاف ما علق به وعلى بمعنى الباء هنا على بمعنى الباء هو الظاهر أي بما بعثني عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث عليا إلى اليمن بعد حنين ثم قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في حدث الوداع بمكة ما هو الذي بعثه علي؟ ألا تدع صورة؟ إلا طمستها. لا تدع أن هذه مصدرية. لا تدع تدع فعل مضارع منصوب بها وصورة صورة مفعول به وهي نكرة في السياق النفي. أحسن. نكرة في سياق النفي. فتعم إذن كل صورة العصر فيها طمسها اللا تدع صورة إلا طمستها والجملة إلا تدع صورة هذا بدل مفصل من مجمل لأنه أجمل أولا قال ما بعثني ما هو الذي بعث ما المقصود عن الذي وهي مبهمة هذين هذا يعتبر بدل مفصل من من مجمل وبعض يسميه بدل بعض من كل ولا إشكالا وصورة نكيرة من سياق النفي فتعم إلا طمستها أي أزلتها ومحوتها و ومحوتها. وجاء بحديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمر برأس التمثال يقطع، فيصير كهيئة الشجرة. كهيئة الشجرة. فالمراد بالصورة هنا صورة الحيوان كما مر معنا، لأنه هو الذي يعتبر محرم. وفي عموم كذلك من جهة ما أنواع الحيوانات التي تصور كبيرا صغيرا مكلف غير مكلف بهم إلى إلى آخره. إذن ألا تدع صورة إلا طمستها فيه وجوب طمس الصور ويدخل بذلك الصور الفوتوغرافي تطمس لكن مع القدرة بمعنى أنه قد يعترض الإنسان الآن ما يوجد في المواد الغذائية وغيرها فكيف يصنع قل مع القدرة لا يكلف الله نفسا إلا, إلا وسعها فالعاصر أن الحكم عام هنا في كل صورة ألا تدع صورة إلا طمستها فيجب طمسها حينئذ ما يوجد هذا في البقالات نحوها يجب طمسه إذا اشتريته لكن مع القدرة فإذا شق على الإنسان حينئذ نقول هذا يسقط ولا قبرا مشرفا إلا سويته مشرفا أي مرتفعا إلا سويته بالأرض بمعنى ماذا؟ مشرفا يعني مرتفعا على أي وجه كان بني عليه مسجد وضع عليه بعض التراب المرتفع وضع عليه خشب أي كان لأن هذا يختلف ولذلك قال موسري فالما قيده لماذا؟ لأن هذه الأشياء كما مر معنا الشرع يبين الحقائق يبين الحقائق يعني ارتفاع القبر هذا يختلف لأنه معلق بالأذهان والعقول البدع هذه معلقة بالأذهان والعقول فهذا يختلف من عاصل إلى عاصر من شخص إلى إلى شخص هذا يبني قبة هذا يبني بيت هذا يضع عصا، هذا يضع لمبة هذا يختلفه فحين ذلك نقول عصر المساواة،, المساواة فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم هنا الإشراف مشرفا لكونه يختلف والمراد هنا التسوية ألا يرتفع القبر عن الأرض مطنقا ولا قبرا مسربا إلا سويته مسربا أي مرتفعا إلا سويته بالأرض ففيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا لذلك فأما الصور هنا جمع بينهما انظر لي الصور قال ماذا الحديث ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مسربا إلا سويت جمع بينهما في سياق واحد وبعث عليا لذلك الصورة في مرتبة القبر المشرف كل منهما وسيلة إلى الشرك الأكبر كل منهما وسيلة إلى الشرك وهذا يدل على ماذا؟ على عظم شأن هذه الصورة أنها منكر قال هنا فأما الصور فلمضاهاتها لخلق الله وأما تسوية القبور فلما في تعليتها من الفتنة بأربابها وتعظيمها وهو أكبر, وهو أكبر وسائل الشرك وذرائعه وهو اي ماذا ارتفاع القبر اكبر وسائل الشرك وذرائعه بل هو الاصل في عبادتها اصل في في عبادتها الله أكبر قال هنا وصرف الهمم الى محو هذه القبور وامثالها من اكبر مصالح الدين ومقاصده وواجباته يعني إزالت هذه القباب على القبور والمساجد التي بنيت على القبور من أهم ما يجب على ولاة الأمور إن كانوا مسلمين فإذا كان كذلك فوجب عليهم أن يزيلوا هذا ليست من شأن الناس إنما من شأن من بيده, من بيده الأمر قال هنا وصرف الهمم إلى محوي هذا أو أمثاله وصرف الهمم إلى محو هذا وأمثاله من أكبر مصالح الدين ومقاصده وواجباته ولما وقع التساهل في هذه الأمور وقع المحذور وكثر التصوير والسعماله وكثر البناء على القبور وزخرفت وجعلت أوثانا تعبد من دون الله وصرف لها خالص التضرع والخشوع والذبح لها والنذور وغير ذلك من كل شرك محذور وهذا يدل على عظم هذين الأمرين التصوير وعدم طمسها أو الصور عدم طمسها وكذلك إشراف القبور مناسبة الحديث للباب أنه يجب على وجوب طمس الصور وإتلافها وهو أضح بي من, من النص وفي الحديث كذلك تحريم التصوير لأنه إذا أمر بطمس الصورة دل على ماذا؟ على أن ما أحدث هذا الصورة هو الفعل التصوير كذلك أنه محرة فالصورة إنما تطمس لكونها ممنوعة محظورة كذلك الذي أوجد الصورة فهو ممنوع محظور ففي الحديث تحريم التصوير ووجوب إزالة الصور ومحوها بجميع أنواعها. وفيه تواصي بالحق والأمر وفيه تواصي بالحق والأمر بالمعروف النهي عن المنكر وتبليغ العلم على بعثك إلى آخره وفي تحريم رفع القبور ببناءها غيره لأنه من وسائل الشرك. وفيه وجوب هدم القباب المبنية على على القبور وفيها التصوير مثل البناء على قبور وسيلة إلى الشرك لذلك جمع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل فيه مسائل الأولى التغليض الشديد في المصورين التغليض الشديد في المصورين أي لقوله ومن أظلمه ممن ذهب يخلقك خلقي وسأل حديث الماضي ثاني التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله لقوله من أظلم ممن ذهب يخلقك خلقي فيه مضهات فيه مشابهة فيه ساءة أدم مع الله تعالى هذا الوصف خاص بالله تعالى فإذا أراد المكلة العبد أن يفعل مثل فعل الله تعالى يقول هذا فيه ساعة أدم أي أن المصور على صورة ما خلق الله تعالى قد ترك الأدب مع الله لأنه سبحانه هو الخالق البارئ المصور فلا يليق بغيره أن يفعل مثل ذلك الثالثة التنبيه على قدرته وعجزهم لقول فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعير يعني لما تحداهم أن يخلقوا مثل هذا وعاجزوا عنه وقدره على خلق كل شيء دل على ماذا على كمال قدرتهم ودل على على عجزه لما قال له فليخلق ذره ما خلق فليخلق شعيره ما خلق إذن دل على ماذا انهم عاجزون والله تعالى خلق الذره وما هو أكبر من من الذره العرش مخلوق والسماوات الارض مخلوقه ودل على كمال قدرته جل وعلاه وعلى وعلى عجزي. لما تحداه من يخلق مثل هذا وعجز عنهم وقدره على خلق كل شيء دل ذلك على قدرته سبحانه وعجزه. والله تعالى خلق أكبر من ذلك وهم عجز عن خلق الذرة والحبة والشعير. رابعة تصريح بأنهم أشد الناس عذابا. يعني النص بذلك من الحديث أشد الناس عذابا. إذا صوره ما يعبد من دون الله قاصدا ذلك حينئذ نكون على ظاهره لأنه كافر تبر مشرك أو قصد المظاهات والمحاكمة وكذلك وإلا يبقى على أنه من أحاديث الوعيد تبقى على على ظاهريه أو أنه من أشد الناس عذاب خامسة أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم لو صور مئة صورة حينئذ مئة نفس يؤمر بي ها بإدخالها تلك الصور أحيوا ما خلقت هذه الصور أحيها بمعنى أدخل فيها روحا ولن يستطيع إلى, إلى ذلك أن, أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في جهنم قوله يجعل لكل صورة صورها نفسا يعذب بها في جهنم سادس أنه يكلف أن ينفقا فيها الروح لقوله كلف أن ينفق فيها الروح ليس بنافق وتكليف معنى الزام معنى اللغوي هنا سابعة الأمر بطمسها ولا, ولا يفهم التكليف هنا في, في, في الآخر يكون فيه تكليف لا مراد بالمعنى هنا التكليف ليس التكليف الشرعي خطاب الله تعالى لما المراد به التكليف الذي هو بالمعنى اللغوي ألزم بكذا قال السابعة الأمر بطمسها إذا وجدت. معنى ماذا؟ للقول ألا تدع ألا تدع صورة إلا إلا طمستها. الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.